الحرايب بس ابو فاضل <متحد> فضله <متحد> وعلى روح البطل زينا زي بو يفضله الهواش اقي سمونا فضل فضله فضله القمر عباس عباس ماس وقضي سال كل شارك بالجبد بدو اروح لك بدو أروح. يا قمر يا نومات يا ابو فاضل يا ابو فاضل <تصفيق> يا قمر يا, يا نومات يا ابو فاضل <تصفيق> <تصفيق> اصلي لويفه انسايمو على الكرم مسؤول وبس انسايب حسين اروح المحرز انت بع حسين اروح المعرفه العجب ما يسموك اية عاطب بعد وما يسموك اية عاطب دي هج قرنا يا ابو عباس عباس يا فاضل يا فاضل يا فاضل حتى اسمك يا اسمك هبل لما ينذكر عباس عباس وجهه صافي ولا حد شعر عباس وجهه صافي ولا حد شعر عم بكيلها حسايات يا ابو فاضل عم بكيلها حسايات يا ابو فاضل عباس عباس عباس يا همتنيك يا همتنيك يا همتنيك يا همتلك نصفه وفي مايل يا همتلك نصفه وفي مايل مرجله ذو الشحامه وهمه ولي مرجله ذو الشحامه وهمه ولي قرق ما محظوم بس يشبه لي تنبع يا ابو فاضل عباس عباس يا يا يا يا يا عباس يا يا هاي كم ما هاي تمشاعر يوصفك ما قدر وما عجزن قوي مصور مو صور اذا ان قوي معاجز مو منك الجاري يظل ياخذ عذاب منك الجاري يظل ياخذ عذاب اي اي وتك احسنت